ثبت اسم بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعداً للقوم الظالمين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 صراط الذين أنعمت عليهم غيرهم ف فَقَالَ رَِّ إِ بِنِي مِن أَهلي وَإِن وَعْدَكَ الحََّ وَإِن وَعدَكَ الحَقّ وَأَن تَأَحكَمُ الْ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِضُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِنِينَ قَالَ رَبِّي إِنِّي سِرين قيل يا نوح اهبط بسلام مما وبركاته عليك وبركاته عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم مسوم مَرَأَى أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْرِ هَذَا فَاصْبِر فَاصْبِر إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ